التنبيت تورطت في الحب خمسين عاما ولا زلت اجهل ماذا يدور برأس النساء تورطت في الحب خمسين عاما ولا زلت أجهل ماذا يدور برأس النساء قرأت كتاب الأنوثة حرفا فحرفا قرأت كتاب الأنوثة حرفا فحرف. ولم أتعلم إلى الآن شيئا من الأبجدية ولا زلت أشعر أني أحبك في زمن الجاهلية وألتم حناء شعرك بالطرق الجاهلية ولا زلت اشعر ولا ان الهوى في بلاد العروبة ليس سوى غزوة جاهلية قرات كتاب أنوتة حرفا ف قرأت كتاب الانوثه حرفا فحرفا ولم أتعلم إلى الآن شيئا من الأبجدية ولازلت أشعر أن أحبك في زمن الجاهلية والتم حناء شعرك بالطرق الجاهلية ولازلت أشعر ولازلت أشعر أن الهوى في بلاد العروبة ليس سوى غزوة جاهلية تنقلت بين قوارير عطرك خمسين عاما وبين بساتين شعرك خمسين عاما وبين تقاسيم خصرك خمسين عاما ولا زلت أجهل كيف افك وحروف الهجاء وكيف أفك الضفائر؟ كيف أشيل الدبابيس منها إذا ساعة الحسم دقت وفاضت دموع الشتاء توردت فيك عميقا عميقا إلى أن وصلت لحال التجلي وحال التماهي وحال الحلول وحال الفناء ولا زلت اجهل ما الفرق ما بين رائحة الجسد الانتوي ورائحة الكستناء دخلت لمدرسة العشق خمسين عاما ومنها خرجت بخفي حنين أخذت بدرس التصوف صفرا ودرس التقشف صفرا ودرس القناعة صفرا ودرس الغرام الرومانسي صفرا ولكنني ما تفوقت إلا بدرس الجنون لبس النساء علي قميصا لبست النساء علي قميصا وكنت أظن قميصي حرير وحين أتى البرد والزمهرير تأكدت اني لبست العراف